سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف نبقى هنا Mūtni, mūtni, mūtni, zėl įbāk, Mūtni, mūtni, mūtni, رغم كيد العدى رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو من يصار يرسط والنواصل المسيح نحو غاية الأهم ونكون حقاً خير أمة بين الأمك سوف نبقى هنا كليزور الألم سوف نحيا هنا سوف يحضن نغم سوف نبقى هنا سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي دوال نستقي علم العجم نستهيل كل ذال كي نحقق الحنو إنسا لا نبال بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرى سوف نبقى هنا كي يسكوا الفن سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف نبقى فضلكم يا والدي يا عمني حتى اللجم كل من قد أصبن نزادكم بالطبع هم إن كلما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحل أنت يا تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لسان كل شكر قدرهم اجمعوا ألي من عراب أو عجب لك توقفوا كنا لا, كن لا تجاوزوا الادب سوف نغاوى هنا سوف نحيا هنا سوف هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد النآل والشهاد أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السباة يا عبائق النسم يا سحائب الرجاة يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا النساء انني قلت القسم هذا النساء انني قلت القسم سوف نغني هنا في يزور فلم سوف نحيا هنا سوف يحمل النغم سوف نغني هنا بيس Yeah. <tos>